وَبَيْنُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ظَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلَ مِن رَسُولٍ إلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَ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 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رُسُلُهُم بالبيانات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إننا كفرنا وقالوا إننا كفرنا بما أرسلتم به وإنما لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوٓكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُنَّ أَن تَصُدُّنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاٰنَنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ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 ولا نصبرن على ما آذيتونا وعلى الله فللتمكن المتمكنون وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لا نهلك النظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعدهم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 وما ذلك على الله بعزيز وبرجول اللَّهِ جميعاً فقال الضعفاء ل الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم غنونا عنا من عذاب الله من شيء قانوا لو هدنا الله لهديناكم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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا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 وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواذ غير ذر عين دبيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِن وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي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 مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هواء وأنذر الناس يوم يأتهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تَكُونُ أَقْسَمْتُمْ مِن قَبْلُ مَالِكُمْ مِن زَوَالٍ وَسَأْكُنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَأَضْرَمْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام.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 هذا بلاق للناس وليُنثروا به وليعلموا أنما هو إله واحد أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم